يسر منك صناعات شنطيطية على شبكة الانترنت بسم الله الرحمن الرحيم صديقة العزاء يسر يا أخوانك وزيت الزباة الإمام النابت الإسلامية لناك شط لكم قدمونكم إصباراً جديداً بإمام. نتالك الإتقان ذي تجيب القرآن للأخ الأصوال أحمد ولمصنق ذات أراجينا بنانا عز تقدم وان صعبه الضيق انه صوت مزيج تطور هذا الاخبار من ثلاثه اجزاء وهذا هو الجزء الثاني وان تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن وطروسها خمسة هي القاف والطاء والباء والبال والزين لو اجمعها قولك اطب جبن فالطبب القنقلة في هذه الطروس انها جمعت بين الشدة والزهر فالزهر يمنع النفط ان يزلي معها والشدة سمع الطوط ان يزلي معها فالتوز في ادائها الى حركة خفيفة حتى وتحقق النفط بها وبعد هذه الطروس تشد قلقله من بعد فاقواها القاه لشده ضغطها واستعلائها واوسطها الهي وادراها عند الباقي وتكون في الساكن المخصص المتطرف نحو الارواق مريج مشروط وتسمى قلقله كبرى وتكون في الساكن المشدد المتطرف نحر بالحق الحد وتتناق القلة اكبر وتكون في من الموثوب نحو ومن من خلقنا رجلا وتتناق القلة صغرا ثالثا الاستقالة وهي باللغة الامتداد وفي الاصطلاح امتداد الصوت من اول احدى حاجه للنساء الى اخرها والاستطاله صفه الضاد المعجنه لانه استقالت مخرجا وصوتا وذلك لما فيها من صفات القوه كالجهر والاطباق والاستعلاء وليستطيل يمتد الصوت به مده اقل من مده المد الطبيعي أي انها أقبل من حركتين والفرق بينه وبين المنجد كم ألف أن المستطيل جرازي مخرجه والمنجد جرازي نفسه أي ذاته وأن المستطيل له مخرج المحقق فيه قول فجرازيه في الصوت بقدر قوله ولم يتجاوضه حتى يقبل الزياده والمنجد ليس له مخرج محقق ولم يجري إما في ذاته فلذا قبل الزياده ولم ينقطع الا بانقطاع الصوت سابعا العلمه في باللغه صوت له رجول في وفي وبالاصطلاح صوت لذيذ مركز في جسم النوم والنوم لا عمل لللسان فيه قيل انه يشبه صوت الغزاله اذا ضاع ولدها وهي جملة تسبق اسمها من هذا المدغم وفي المدغم اسم من هذه مخفا وفي مخفا اسم من هذه ساكن وفي ساكن من هذه اسم من هذه متحرك فما هي مرااتب العلم والذي يظهر منها من مرااتب الثلاث الاولى لجنه مالها ان الناس المرتبة الاولى الاخره فما الذي يظهر منها الا هو اقلها اما كيفيه النطق بها فالقاعده في ذلك انها تابعه لما بعدها تسخيما وترقيقا فإن كان بعدها حرف استعلاء سخنت نحي كلوني طيباتنا رزقناكم اما ان كان بعدها حرف مستجل فانها تكون مرققه نحي لا بد من على نفسك إلا ذاتك من تاكلني السجات تقتل السجات إلى قويا قويه تقتل السجات إلى سجات القوية والسجات البعيدة القوية إحدى هي الزهر والشده والاستعلاء والاطباق والتطهير والقلقله والانحراف والتكبير والتفشي والاستطالة والغنى والصداه الضعيفه هي الهمس والرخاوه والانجساح والاستسلام فثله صداه لا توصف بقيه ولا بضعف وهي الاصناف والاغلاق والتوسل ملاحظه اذا اردت استخراج صداه الحرب تبدا بالصفات التي لها ضد وذلك حسب الطريقه الثانيه تبدا بصفه الهمس فلن وجد الحرس ضمن حروف الهمس جمع حرز المميول وانما هو مزجور تنتقل الى صفه الشده فلن وجد في حروف الشده في جمع حرز السبيل وان لم يوجد تنتقل الى صفه التوسط فلن وجد في حروف التوسط في جمع حرز متوسط والله من يحرس الرخو، تنتقل الى سجت الاستعلاء، فإن وجد في فإن وجد في فريج الاستعلاء ثم يحرمه استعل، في من يحرمه استهل. تنتقل إلى في ثم يحرمه إطلاق، واللاج من يحرمه تنتقل الى سجت الإغلاق، فإن وجد في فريج الإغلاق ثم يحرمه إغلاق، وإلا هنا يكون الحرج قد حصل على خمس سجات من سجات المتضاد، ثم تنتقل إلى سجات التي لا بد لها فإن وجد الحرج. الحرج، في واحدة منها، فمن سجت له، وفيه يتم يتنين الحرج في السجات، وفيه إذن يتنين الحرج في ولا يقسم حرج عن خمس سجات، ولا يزيد على سب. والراء هو الحرف الوحيد الذي يتصف بالتهجاء ظهرت يوره من يسقط من تهجئه المتسخه الملقطه من حرفه المكرره تقوله الفريج الى حروف القويس والحوص المعيبه سبق ان عرفت ان التهجاء ذهقت الى تهجاء قديمه في ارتجاع ضعيف والجديد هنا هي ان قوه الحر هي ضعفه على حسبنا وتضمنه منها فالطاء شديده القوه بما تضمنت من ارتباط القوه وهي مزهوره شديده مطلقه من الثعليه المقلقله والهاء ونه... شديده الضعف بما تضمنت من الهمس والاكتئاب والانفتاح والرخاء. وامضاز الى ذلك بعد مخرجها والهمزه المتوسطة ومعيدة متوسطة في القوية والضعف لأن فيها جهرا وشدة وانفتاحا واشتفالا والباء أقوى منها لأنها تجيب عليها بالقنقمة في قرب المخرج وانفعيذ الهجائية تنقسم إلى خمسة أقسام قوي وأقوى وبعيد وأبعث ومتوسط فالقوي خروجه سته الجول هي الجم والدان والصاد والغير والراء والزاء والاقوى خروجه 4 هي الراء والطاء والضاد والقاف والمتوسط خروجه زمانيه هي الهندس والاله والباء والتاء والخاء والذان والعين والكاف والضعيف خروجه خمسه هي السور والشور والنام والياء والابعظ خروجه سته هي الشاء والنون والمين والفاء والهاء الحسن الثالث في الوقت والابتداء يعلم ان الوقت من اهم ابواب التجديد فهي جلس السلام وسلعه اللفظ وهو سطر علم التجديد فقد ورد عن علي رضي الله عنه انه سئل عنه عن الترتيب في قوله تعالى ورتب القران ترتيلا فقال تجلو بالحروف ومعرفه الوقوف وروى الحاكم بن برهه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد عثنا برهة من الدهر وان احدهم رؤس الايمان قبل القران وتنزل السوره لا تعلم حمالها وحرامها وامرها وجازرها وما ينبغي ان يوقظ عنده منها ولقد رايت الجامع اتى احدهم القران قبل الايمان فيقرا ما بين فاتحه الكتاب الى خاتمته لا يدري ما امره وما جاهره وما ينبغي ان يوقظ عنده فيجره نهر الدقل قال ابن الجزري ففي كلام علي دليل على وجود تعلمه ومعرفته وفي كلائس عمر برهان على ان يتعلمه اجماعا من الصحابه ثم قال فقد حدث تواثر ايدنا تعبده والاعتناء من السنه الثالث ومن هم ترتبت حين المرهم نفسه عن منجي في امواله وزجا حدث بعد معرفه اليقين وكان سهيقنا عند كل حرب ويصيرون عدونا فيب الاصابع كلمه كذلك عن سيرههم الاولين تعريف الوقف في اللغة في الكفة عن القول والفعل وفي الاصلاح قضع الصوت عن السيلة في زمان المتنسكه عاب تنزلية السيلة في القراعة ويحفر السلام على الوقت في مدحثين المدحث الأول معرفة ما نيقظ عليه وما يرتدئ به والمدحث الثاني معرفة فيزية في الوقف والمدحث الثاني معرفة كيزية الوقف مجلة التنفذ بآخر كلمة للسكون والغير والإسلام والحج والإبباد المبحث الأول في معرفه ما يوقف عليه ويستدع به ويقفل هذا النوع بما أربعة أقتان أولا الوقف الاختباري وهي ان يقذ القارئ على سلمة بيكة محباً بالوقت عادة ويكونه مقام الاختبار والتعلم من اجل بيانتك للسلمة الميطيز من عنها من حيث الحزب والعزبات ونحو ذلك ثانياً ان يقف الانتظار وهي الوقف على السلمة بقصد السيسائلات الآية من الاجهن عند الجنع بالروايات ثالثاً ان يقف الاضطرار وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضرورة كعطاس أو ضوء ونحو ذلك. رابعا أن يقفل اختيار وهو أن يقفل القارئ على السبب باختياره دون أن يعرض له السبب من الأسباب المتقدمه وهو هنا وهو على أربعة أقسام اولا أن يقفل الثاني وهو ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده نظرا ولا معناه وسميتان من لتمان الكلام عنده وسميتان من لتمان الكلام عنده وعدم استياجه إلى ما بعده وهذه أو المعنى وحكمها هذا النوع أنه يحكم الوقف عليه والاستباعه ما بعده والوقف عليه اولى وأكثر ما يكون عند الرئيس الآي وعند انقضاء القصف نفسه إِنَّ على هدى من ربهم وأولئك هم المسلطين وقد يكون قبل نهاية الآية نخي وزعلوا أعزك أهلها أذنة وكذلك وستعمال وقد يكون بعد رتباء الآية بسلم نخي وإن فمن ومثله قوله تعالى وسرورا عليها يبتكئون وزخرفا وقد يكون الوقت تاما على قراءه حسن على قراءه اخرى نحو الى صراط العزيز الحميد ذو تاما على قراءه عزيز ابن عامر وقراءتهما برجل اسم الجلاله بعده وهي الله المولى لما في السماوات وما في الارض تعالى انه الخبر ابتدئ منه هي الله اي مبتدا الخبر هو المؤخر بعده وهو حسن على قراءه الباطين وقراءتهم بالخض على البدل الله المولى لما في السماوات وما في الارض وقد يكون تان من على وقد يقيل تان من علو وغير كام من على طول آخر وقوله تعالى وما يعلم سئله إذن الله فهي تام من على أن ما بعده يستعنف وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وقال آخرين أن الواوى عاطسة من زنب في موضع الحال وتمام الكلام عنده والراسسون في العلم تنبه المراد بالتعلق النفري هو التعلق الهيئة لعراض ولن يكون المتاخر فيه بالمتقدم او مضاد اليه او معقودا عليه او خبر له او مفعولا او نفي ذلك والمراد بالتعلق المعنوي هو التعلق بجهه المعنى فقط فتمام قصه او وعد او وعيد او افكار الوقف الكافي وهو الوقف على ما كنه ياتي وتعلق بما بعده معنى اللا مجرى ويقول انه هو الحكم وقت عليه الاستباء بعده وما هو لهم مؤمن ان الوقت القياسي يتغلب في الصيف ان في شيء المرض رب وقتات تزدهم الماء من بما كانوا يكذبون اكثر وهو الوقف على ما سمه في نفسه وتعلق بما بعده نظر ما معنا كالوقف على له الجمال من قوله تعالى الحمد لله فيما الاستداء فيما يبسدي رب العالمين فهذا وإن كان أسمى معنى الله فالله يتعلق بما بعده نظر ما معنا واتمه أنه يحصل الوقف عليه دون الاستداء بما بعده فان وقف القارئ عليه واراد الابتداء وصله بما بعده هذا الى من يكن راس ايه فان كان راس ايه الوقف عليه باختيار اكثر اهل الاداء لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عد بعضهم الوقف على رؤوس الايه سنه سمع. واختاره جمع من العلماء وقالوا الاكبر الوقوف على رؤوس الايه وانتعن تعمقت بما بعدها رابعا الوقف القبيح وهو الوقف على ما لم يكن معناه في ذاته بما بعده لفوا ومعنى فالوقف على المباغ دون المباغ اليه أو المفتدأ دون خبره أو الفعل دون فاعله فالوقف على الآصال من قوله تعالى يسبح له فيها بالعجوه والآصال رجال في قراءة ناسع وموافقة وقراءته بالبناء المعلوم فالوقف على ذلك قبيح يؤدي يؤديه الفصل بين الفعل وفاعله فتمام الكلام يثبت له فيها بالغدير والاعصاب رجال اما على قراءة شعب صعود عامر وقراءتهما بالجنائب المنزود فهو وقف كامد ونائب الفاعل الهار والنزود بعده هكذا يسبح له فيها بالعزيز والآسان ولزال فاعل لفعل محيث يدل عليه السياق على حد قول الشاعر ليس يجيب بارع لحكومة ومختبط منها تطير في الطائف وإنما كان هذا النوع قبيحا لأنه لا يفهم معنى ولا يعلم إلى اي شيء عذيز وحكمه انه لا يجوز الوقف عليه الا عند الضرورة توقفاء نجس أو نحو ذلك وعند جوان الضرورة يبتجئ ذلك الكلوة التي وقف عليها يفتح الافتداء بها والا كدما بعدها قال بالجزر وقد يكون بعضه اقبح من بعض كالوقف على ما يصير المعنى على تعالى فإن كانت واحدة ان المعنى معناها بهذا الوقف لان المعنى ان البنت مشتركه مشتركه مع النث لان المعنى الابوين وان ان المعنى ان النث بالبنت دون الابوين, الأبوين بما مع الولد فقال وللابوين ونحن الوقف على الظالمين يوم تعالى يدخل من يشاء في رحمته وبيعالين أعزبه عذابا أبينا وكذلك الوقف على الملائك قوله تعالى يكاد السماوات يتفطرن من سيطه والملائك يتفطون بحمد ربه ويستاثرون بمن في فالوقت <تضحك> على ذلك موز بمعنى غير المعنى الذي اراده الله تعالى واقبح من ذلك الوقت الذي يفتدي المعنى ويؤدي الى ما لا يليق والعياذ بالله كالوقت على ان الله لا يستحي يستحيي من اقسام الوقت الوقت الموزي وهو الذي يلزم الوقت عليه ويلزم الابتداء بما بعده لانه من وصل بما بعده لاوهم وصله معا من غير المعنى الذي اراده الله تعالى وحكمه انه يلزم الوقف عليه ويلزم الابتداء بما بعده ولذلك كن ولازمنا والوقف على يسمعون من قوله تعالى ان لا يستدعوا الا ويسمعون والابتداء والميسى ودعثه لله وكل على سماوة جينة قولهم والامتداء إن العزة لله جميعا لأن لا يسرحن أنه من قولهم ونحو أليس في والذي جاء بالسيط وصدق به الى اتهم الى وذلك لالله توحن انه معطوه عليه ومثلهم يقص على تعزلوه وتوقروه ولبتداء وتتبقوه ذكرة واسيلا لالله توحن ان هذه الضمائب تعود على شيء واحد فالضميران في قوله تعذره وفي يعودان في على النبي صلى الله عليه وسلم والضمير في قوله تسبحه يعود على الله تعالى الابتداء المراد بالابتداء الشروع في القراءة سواء كان بعد قطع من القراءة وانقراض عنها كمية أو كان بعد وقف ويطلب في الابتداء ما يطلب في الوقف فما ينكون إلا بمستقبل سبحانا ليس بالمقصود بل هو اثر من الوقف لان اعتذاره في مطالع الكلام اولى من اواخره ومنتهاه قال ابن الجزري رحمه الله وهو في اقسامه كاقسام الوقف الاربعه ووالتفاوت تماما وتلاوه وحسنا وقدحا بحسب, بحسب التمام وعدله وفساد المعنى واحالته وقسمه بعضه الى قسمين وبتداء الزائد وهي الابتداء بكلمه مستقله بالمعنى تغير معنى اراده الله تعالى ولا تخالفه وابتداء قديس وهو الذي يغير المعنى او يفسده كالابتداء بكلمه لا اعجب من قوله تعالى لا لي ولا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ولكن الابتداء بقوله تعالى وَإِيَّاكُمْ أَنْفِئِهِ من قوله تعالى يصردين الرسول وَإِيَّاكُمْ بالله رَبِّكُمْ الربحة الثانية هي كيفية يعني ان اي ذهمة يوقف على اواخر الكلمة عددة ومن منها عند القراء وهو السكون والريم والإشلام والنقل والبدل والإدغام والحز والإفدا leaving وقد أنها بعضه فقال الوقت القراء أي variety تلاح اقسام من دول الزجاج السكون والريم و والنقل والبدل والإدغام فالحز والإجبات والإبحاث جميعها Instrt be ونقتصر منها على العيز التي يقصدها غالبا في القراءة منها منازع وهي السكون والروم والإشمال والحيث والبدل أولا السكون والمرابي السكون إعراء حرف من التحريك وهي الأصل ذي الوقف وغيره ذرع عنه وإلى ذامة أشير ذربي يقول اجد السكون ذاها أصل يقصي ذاها أشارة لسكن الحرزي ويكون في المعرب عرب مرجوعا ومنصوبا ومجرورا وفي ابن ابن ادم مضيوما ومفتوحا ومسكورا وفي ابن خطه المسبب وغيره فجميع ذلك لو قد جعلوه بالسكون المحب نعم الله لا اله الا هو الحي القيوم الحمد لله رب العالمين قال العلماء وجئتك بشيء ان ندي يذكي ثانيا الرن وهو ابعاث الصوت بالحركه حتى وله دلاله التضعيف معلم صوتها وعرفه بعض العلماء بأنه اقترا لبعض الحركة وقدر بعضه وقدره بعضهم بالثلب فلنحنيه منها اكثر من الساهد ولنعبد بصوتها لقطر مدتها فيسمعهم قريب النصر والى ذلك يثير الشاطبي بقول ورونك اسماع المحرك واقف بصوت خزي كل داني كل الهنا ويقوله المرجوع والمذموم والمسفور والمجرور نحن اولياء من قبل والارض وما بد من حرج التنوين من المنظم مع الرئيس نحو خبير وفير وما يجب عند القراء جب المنسيب والمسطوح جامزا الإسلام وهو عبارة عن الإشارة في لم حرفته غير تفير هكذا قال بالجزرية رحمه الله وقال غيره ضمن الشهسين بعد المكتب الحرج فاسر على صورته ما إذا أنا تقطب الضمن ويكون في المضمون والمرضوع نحن ومن حيث ونحو نعبد ونستعين فجائدة الرين والإسلام دوار الحركة الأصلية في التي تجدته الوصف للحرج العقود عليه ليظهر للسامع في حالة الرين وللناظر في حالة الإسلام كيف تلك الحركه رابعا الحز ويكون ذي سلعين المرجوع والمجرور له علي من حكوم بشيء مبين ويكون في سنة هاي الضغير وهي الوام والياء نفعو الده ويراه ويقول كذلك في سنة مين الجن عليكم القارئ على المين بالسكون فيكون كذلك في ياء في الزوائد نحي المهتدي في صوره الاسراء والسهر فيقف القارئ بحجف الياء في هذون الموضعين خامسا الابدال فيكون في المنصيد المنظم نحي علينا حكيمة سيجبر فيبدل... القارئ من تنعينه أليسا في خالص الوقف هكذا علينا حكيمة وكذلك كنون التنسيج تبدل أبدا بعد الزكس نحن باستجانا نوانا وكينا وكذلك كاستانيخ المستكلة في الأسماء نحن الجنم تبدل هاء ويوقف عليها السكون. الزكس الرابع في من في التنين هذا الباب من اهم والباب عن التنسيج ومعظم ملاحظين حد اتفاق بين القراء ولم يهيضه احد ممن من من أبهه علم القراءات والسجين وذلك لكثرة الروض أحكامه على لسان الثاني أكثر من غيره وكثرة الحكم تستجن كثرة العمل وكثره العمل تستجن كثرة الثواب، وكثره العمل تستجن كثرة الثواب، وقد اشار إلى هذا المعنى أبو الحكم الكثري القبرواني في رأيته النشورة فقال وثلين واستنعون عندي مسائلين بهات عسلي فوق السناشيل واللصري والمراد بالنيل والمراد بالنيل السائل النيل من الحاكم والمراد بالسنين النيل ساكنه في زاء والمراد الاسم النيل السائل في زائد في اسم في السنين أربعة هي الانهار والارنام والكمال والافهاء ظن الانهار والانهار انهار كلها دوالها الهما وهي استماع اخراج الحرج المنهر من من غير غله وقريه الانهار ست هي الليله يماء والعين والحاء والغين والخاء. فإذا وقع سمين الساكلة والاسترويل قبل خرج من هذه الأخرى هو جزء النيل من الساكلة والاسترويل ويسمى انهاد الحرقية سواء كان النيل في سلوة الراقبة الأوسيقى من المشين أما استرويل فما يكون عبارا سلوة كل آله أنها وليها عنه وليها ذل به العين العنت عليه من عمل صالحه صلحته حقه حقيق علم الطاء ولي كثي ولي حي علي العين ولي غير قوماً غير الموين أمطاء أمن الخلقة أمن الخزن يومئين فاسعة وبدأ انهار النيل يستغلون عند ملاقات أحد هذه الفريق زعج المخرزوي ومن المنو يستغلون خزان الانترض النسان وفريق الانهار تخرج من الحلق مراتج الانهار مراتج الإلهار ثماتي علىها عيد الهيزة ومهاء وقبلوها عند العين والخاء وأوستها عند العين والحاء ثانيا الإبغان والإبغان جبلها في الإبغان وقال أبغان في في سن في الزرق في وأدخل فيه فيه في الإفتلاح إبغان حرب في صحيح متخرف بسيط وصوران حرف الواقبة المشبدة وانتجر عند الإبغان ارتفاعه الواحده بس ليس الإبرام ستة في كل مصير منه، بل قصي ولا تصل. إبرام الثاني ولا أن الثاني سله حرفان أمام الراء. لكن الثاني والهابي المبلغات يسهم. لكن ما الذي تفعله بدل ما تستطيع؟ لأنها غير راضي. سنرى النجوى. أنّ, ال... ان الادغام الناقص ان الادغام الناطق بطريقه اربعه جميع في جميع الحروف التي تلي وقع حرف من هذه الطرق الاربعه بعد النون فصار النون في اخر كلمه الاولى وحرف الادغام في اول الكلمه الثانيه او الثاني وما يكون الا من كلمتين ولا ادغام مع عين القاء الغين ذلك من, جميل. من جميل. إِنَّا مِنْ ومثال بعد اللوم من سلمة الواقبة وجد الإنهار ليستنى لعدل فطيبه بحيطه او صده ولن يقع في القرآن إلا في هي دلوان وسلمان وطلوان ببينها وصدب الامهار فيها والليل خوض الانتباس بالمبعف لما تشرر أحد العساني فلو ادرم لن يظهر بين ما من مين لما أصله الطبعوث والثالثاً والإقناد وهذه اللغة تحيير السيل عن يده وهو الاصطناح فالجل الليل استاعتم في, في واستنين قبل الباء بعمراعات الغلاء والإستاعتم في الحرج الوافض هو الباء ويكون لعنين يتبنه برسي ومعسى لنصير ومعسى ومع السلم ولا يقول الا بالقليلين نحن عليهم ذات الصبور فلا بد في الاقلاب من مراعاه ثلاثه امور اولها قلب النور الصافره او الطنين النور الخالقه وثانيها اخفاء هذه النور عند الداء وثالثها اظهار العلمه مع الاخفاء رابعا الاخفاء ونختار في الضغط استفر وفي الاستلاح المكتب الحنف بسجة بين الامهار والادغان عام عن استشجيد مع مقاء الغرية وفريث الاختاء خمسة عشر حرفة ومرباقية بعد فريث الامهار السفة وفريث الادغان وقد ظنعها الزنزير في ايائي هذا البيت فقال سنة سنة قد بل تيباً جبه ثقاً بعواملها فإذا رقع حربياً هارض بعد النوم الثاسلة من في الأول السلوزة. أي بعد السلين يوجد الاخفاء، وإليس أنهرتها على ترتيبها فيها في هذا البيت من ثلثة الراكدة سنواتين ونثاله هارض ورسال اخترون معها ريحي قرصر ورسال الزالي سلمة واحده مير ورسالها من سلمة صين ميرا مير ورسال اخترون معها سراء ورسال اخترون سلمة واحده أبو سر ورسالها من مثالها رأسي المذكرة ومثال السوين عنها أيضا سقرا ومثال الساق من السيلة ومثالها من كلمتين ثالث كان من فوات الدنيا ومثال ومثال عنها ومثال عنها كتاب السوين ومثال 6 سلومة الواحدة فأنجمنا ومثال 6 سلومتين بيڭها أسم ومثال 3 سلوم لها خلقا جديدا ومثال 3 سلومة الواحدة فأنجر لابه ومثال 3 سلومتين من ومثال 3 سلومتين والمثال الطويل لها عن سير التفكير والمثال القصير للرياضجد ما قديم ومثالها مثل شيء وما هو قول السر لكل مدعو داعي الميت لاقيلا والمثال الطويل والله على سبيل سوء قدير ومثال السلوة الواحدة أبو السعر ومثال هذه السلوة الواحدة ومثال السلوة لها رجما ثمنا ومثال الدار من واحده الواحدة فما تجعل لله ومثالها ان كلمه زيد الله ومثال التنوين لها يكتب بها ط ومثال الطائر في كلمه واحده يا اسفير ومثال هذه الكلمه الطويل وهي ومثال ومثال الزول لكلمه واحده انزل الله ومثال المنو كلمتين فاذا هم ومثال التلوين لها بعيدا زلق ومثال التلوين لها فاعيدا سلق ومثال التلوين لها خالدا ومثال التلوين لها خالدا ومثال مم. ومثالها من سللتين وشحفها ومثال السرعين لعها والله تبني من شحفها للهار ومثال الضاد سللة الواحدة لا يظهر ومثالها من سللتين مم. ومثال السرعين لعها وكل من ضربنا ومثال الظاء من كلمه واحده ومثالها من كلمتين ومثال التلوين والنهار ظنه يبونا مراتب الاخفاء الثلاثه عند الطاء والدال والشاء فذلك لقزم افراز النهي الثلاثه واذلاه وذلك لدى أبو نحنجي وولي ونخرج هذين الحرقون وأستطيع عيدا أحيث وقد أسر إلى ذلك السفر مليو بذنينه لآل أبوان فقام وقارب الأمهار عند أولي وقرر الأمهار دين الكريطين ويسقط السفر بشريه الوازلاء الضفر الخالص في من هو الاخفاء والاضهار اولا الاخفاء اذا وقعت نيه الساخنه قبل باء في الحكمه او تبخت في الباء ويسمى اغفاء سفويا ولا يبدو معه من نحن كرومه بحجاره كرومه بحجاره ساريا الاضغام فإذا وقعت من المستاسرة قبل المنين المتحركين وجد إبغام من المستاسرة في كنين المتحركين ويستمر إبغام متناسبا ومصغير مثل أنَّا لاستثنوان أنَّا لاستثنوان كالثان الإغمار وقعت من المستاسرة قبل حرد المنطيرين فيه إباق وفي عدل وجد الظهر من الاستفسار، ويطلّ الظهر ويجب على القارئ أن يسعى من يالبروا والفاء، بألا مثارس الطيلة إخفائها عند هذين الحدين، لاتحاد لخرجه على وقرب لخرجه للرفاء. نحن أن ولكم ويمد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمون الثالث في احسان الود المجد. المجد في اللغه الزياده قال الله تعالى وان بدل ان يجمع كلمه ونحن لا يشتهرون وهذا الصيف من المجد بلواء استاثرة النبيل لما قبلها ولياء استاثرة النكتور ما قبلها والألس وما تكون لما استاثرة وما قبلها إلا للصوحة ويقفل المجر ما تتنوي يد صبوعي وما لا لها في حرب المجد إلا به وما يتوقف على قدم بل يكفي فيه حرب بحرف لا لكن فيها فهذا لفهارس يخرج منه بسراته، فرأى إسحاق أن سياقب له هذا، ورأى إسحاق أن سياقب له هذا، والألب ذا المجد الفرعي وهي لا إله ولا على المجد الأقوى، ومجد السببان أحد المرهيب والقانع بالسكول. أعلم المجد الذي استدعى ان القتل اذا اربعه اقبال بل منذر للتصل ومن كل رجل يطلع مع هنده في ثمن واحده التي ان عرب ولكن هل من دنا دنا في وجه الاسلام وهو ان يقع بعد حرج من لغسر العلم من كل لك الاخرى نحي وتوجي الى الله حتى وضع تسيئها ركولة ملائز لانيك ونذهب يرسل بالنجز المستفر والمستفر الاشباع من اخزار ست حركاتها Inna ilaha illallah. Inna ilaha illallah. Inna ilaha illallah. Inna ilaha illallah. Inna ilaha illallah. Inna ilaha illallah. Inna فيها زين اذكر الله هي نفسك ان الطالب ده في اربع حركات والمهم ان من القيام حابب ان التوقف يطول القفص صوني ان عليه أن المجدر مستثن مرتب شهر المقبل طولا بورس الحمزة وقدرها ست حركات ومسكا للباقير وقدرها أربع حركات وهذا هو ابتيان بن نظامك وبهي أخر الشاقبين وانتصر نبيه انتظري قال ابن بن نظامك ويأتد بهي أعاقر عن الطريق الشاقبين ومنهف بن نظامك والموجوده يريد من التفهم في ذلك زين مجد الجدل ومن ان تتقدم على حرب مجد الجدل في كلمه واحده وكن بدلا لان حرب المجد مجد للغالب من الهنود اذ اصل كن بدلا من اقتناع في واحده ولا لما يتحرك والثانيه الفاخره وتبدا الثانيه حرب مجد من الاولى تخصيها وعصر ايمانا اينا انا وعصر ايشي ائتو اكمنا بالضبن هذا النوع إلى طبيبين وصل من طريق الازرق ارمنا فيه مزمان أحد إلى اربعه اربعة من الاشباع والتوسط من المقدره الاداء طريقه اعلم ان الولا فرق تكون الجنزة المتقدمة على حمل المزد هادثة اي ان فين مغيره بمقن او اجزال او شكين ونحن ومباحرة خير من لدينا ونحن ان شعر نزل عنهم من السماء ونحن التكليف ذلك كله النز بأربعا او ستا بوحد صنافة قدر هاكذا إن نجد لها من يعني التالسات يوجد لها وعين من أقابل من أخوات يستطيع أن يرسل قائدة البدن أهل التهنوات الثالية وجينتها إذاقاً وخماساً سبعة على قصر ثلاثه منها وهي أسمان مستربان وكبرة فاحد الأسلال كل حرب مزدو وقع قبله وقبله بساطر القحيف المستثل نحن القرآن ومسؤوله والظلام وما اسمهم نحن منذ اولى ومسؤولون الثاني كل ارجل مجبله من السلول نقصا واقعه بعدهم نحن دعاء غفاء بل ننتظر جمله واخر حيث وقعت جمله استهلاك من الهمز المغير بالبدن وقد يكرت داني في إجياء الضواني إجياء أهل الوضاع على كرس النجد فيها ذكر من الوضعين في النشر الإجياء على القتل فيها من وقال في التقريب وما إن أمسر رشاة جنة من الخناف فيه فوهي أن المواضع التي اختلت فيها شهر أصر مضطرد وثلاث تنونات فالأصر مضطرد كل حرب نجد وقع بعد ظهر في الرسل نحو نحن إليكي غير هذا واما الكلمات الصلاه فهو سنه اسرائيل والمراد الياء التي بعد الهم والكلمه الثانيه عاد النورى في صوره النجوم والكلمه الثالثه ا لام في موضع النور وفي هذه الكلمه نبتان وقدام ما بعد رمزه الاستسلام والثانيه بعد المال وهو المراده هنا والمشروع الذي عليه العمل في هذه المستهنوات القصر القطر دال نجد اللي ال... وهي انتقى عنها الأدواء أستاذ نفاري مستوطة مع في ذي كلية الواحدة نحو حيث نحو وهذا اللي اللي اللي من طريق الأزرق فنحن فيه يستوث في في في فيه الإشباع واستوث الأباء ويستغناله لذالك في سورة الخلط وما يقول في سورة فليس رجل فيه الا إلا الحصر وقد اختلف عنه من سمنة سوآته إلا وسوآتكم فيها أبائه من القتل واستوثت فقط والمقرؤ منه يستوثت ملاحظة ثاني الملاحظة الأولى الجنة عزيمها في وسواياته من الجبل ولد الليل والمقعده في الوسط في كل يومها هكذا سبع يبدي ولا ولا ولا ولا ولا في الله تقدم من المريضة الصماء ونستمرينها من وائل التي هي حرف أن الواو الثانية في حرف مجل تقدمت عميز الميزة فهي داخلة في, في, في أو على ما تقدم في البدل الثاني هي المجل الذي وما الفكون ومو على قتلين ألف المجل العارض للفكون والواية قعد على حرف المجل العارض للوقف نحو العالمين أمي أمشفاد وفكرنا لله أنه يتجين جديده وفكرنا لله أنه يتجين جديده ترافض لكل الفراع على الصحيح وهي القصر يستويسط للإشباع ده النبي اللازم لما أي بعد حرب النبي سأسر اللازم الوثمن ويقصى وكل ينازم باعتبار لذين السبب يجيب الوثمن ويقصى باعتبار عند فتكون بالإشباع 6 حرفات لكل قراء دول قرسل إلى 4 أفضل نظم لازم الكريم وما تستبعاني سبيلاً وحاجه وإذا مبدو لازم الحربي المخصف نحن انه ان, إن فما في نسف ونحن وما رب العالمين وذلك على رواية القانون وإذا مبدو لازم الحربي المخصف نحن والان نضمن هذه الحرب المخصص ماشي ااا ودق لا خلاص ده في ساعات الشخصيه وهي الى ثلاثه اقسام اسم للموارد الطبيعيه بمقدار حركته وكرسه لهيئه الهيئه من, من, من حين انتهوا وخصم المال الذي اسنا يوم ال وذلك لان كل وضعه على صلاه الاحرف وليس وسطه من حرب مجد كاسر ما ومجد اقوى وقسم العمد مجدا مسمعا بمقدار ست حركات وطريقه شماليه مجموعه فيها بالعباره نقص عسلهم وقد اختلف في العين مجافحه مرور الشورى على وضعه احد من التلفت الاربعه والثاني الاشباع الستوى والراجق الإسباع والذين يشار الساخذي بقوله وفي عين والطول والطوله وقد وقع الخلاف كوارس ميون من فاتحة آل عمران حالة الوصل بثبار يبنين حالة النسل وزهان حق حديما النبج ست حركات مستحانا من الاسم والثاني القطر حركتان اعتجابا بحركة ميون العاربة وهي الفتحة التي يؤيطي لها متخلط من اتقال الساسلين والراجف النبج من بعد وقف القالوا على الميون فليس إلا النبج ينهى واحدة وقد أجاز بعضهم الناس ميون من فاتحة الوصل من فاتحة الوصل بلغازة من الرجوع المتقدمون وذلك قياسا على مده الحارب السكون ومالك قياسا على مده الحارب السكون ومالك قياسا في القراءة مدخل سبون ثلاثين وربع متفصلة المروجان الزائزان هو المدهة سبا لا والي القصر اامن لا اله الا هو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عناك الزنى سامي لغيرك الحين الله لحسن الله لله ورب العالمين الله على الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على عبد ونبئنا منه اباسا شديدا من الذي ونبشرا المؤمنين الذين ولدوا الصالحات حسنا لا تتين في فيه ابدا من الذين قالوا اتخذ الله ولدا لا لنعن به العلم ولا لآباءهم صدرت كلمه تخرج من أسوانهم هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فتلها من الهوين أن يمنوا أحسن عملا وإنا نجاعدون ما على صعيدا جرجا مع تحيات الزباة الأمام الماضية لكلام به زوار مطا مطار قربة سوقيس